تلاوات رمضان لعام 1437 للهجرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا. سبحانه وتعالى عما يشركون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 إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون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 قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنه ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين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 يقولون سلام عليكم أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم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 فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ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 وإذا بشر أحدهم بالأنفى ظل وجهه مسوده وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب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 إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا والله جعل لكم من بيوتكم سكنا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 ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وَهَٰذَا لِسَانُ الْعَرَبِيِّ مُبِينٌ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك لهم عذاب أليم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر فعليهم غضب من الله فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بانه مستحب الحياه الدنيا على الاخره وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ أُلَايَكَ الَّذِينَ قَبَّلَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُلَايَكَ هُمُ الْغَافِلُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 فكفرت بأنعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون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 فَمَنِ اتَّقَ اللَّهِ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَدِينَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَا تَقُولُ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ الَّتِفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِب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 ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم